موقع روائع التلاوات يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم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 سلطان مبين قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمن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 واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء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 وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم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 جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة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 وَجَنُبْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَنِيَ أَن نعبد الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّونَا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّبَعَ رَأْيِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 فِئِينَ نُجِبَ دَعْوَتَكَ وَنَتْبَعُ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقَسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ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 وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ رَسُولَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ودلوا الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران تَوَشَّجُوا وُجُوهُهُمْ نَارٌ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلاءُ سَوَلِي وَلِي عَذَرُوا بِهِ وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَـهُ